فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّ بِأَنزِلَ نِعْمٌ مُّبَارَكٌ وَأَنتَ خَيْرُ الْمُفَضَّلِينَ زلين إن في ذلك لا آيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أنعم عبد الله مالكم من إله غيره أ فلا تتكون و قال الملأ من قومه الذين كفوا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا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 أنكم إذا لخاسون أيعدكم أنكم إذا متتم وكتم تراب وعذابا أنكم مخرجون هيا تهيا تلمات وعدون إن هي إلا حياة ند الدنيا نموت ونحيا وما نحن بما بعوثين إن هو إلا رجل نفترى على الله كذبه وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما كذبون قال أما قليل إلا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أشأن من بعدهم قرونا اخرين